الامر والنهي ثم ان الامر والنهي من جملة فروعه من جملة فرعهما ايه حسابه فالوضع هيك بس كده حسابه بس كده حسابه بالوضع ونبدا بما وما يتعلق بذلك وبلا 28 قائده قائده وكلي فيها نعم انا خطاب الكيرم ونعم انا خطاب الوضع وخر هذا يعني هذا يعني هذا باب المراجعه هذا في الدرس الماضي تعرفنا على الفرق بينهما و الفرق بينهما الفرق بينهما هو أن خطاب الكيرم بيسلط فيه علمه وقدراته علمه وقدراته وخطاب الوضع الوضع لست ارضفيه لا نعيم ولا قدر ان شرف مخاطب خطاب رساله خطاب خطابك تكني كيف ارضفيه في نعيم ولا قدر في الالي يوقفات مسلمه للفرار بس وقدره هايت ان فراتي صوت صوت صارت وقضىها بعدم لين وصاحب اكثر كني حاذ اذا انا على الباراس كده او حاذ عن عن الصراط بكونه العقل الذهن عقلي فانه ذات اللي بعد سفه الذهن عقلي دخل في حساب الورق لا ابن نودي لا قدره ولا ولا علم عليك كلام انا اذا اذا اكل اذا اكل احد شيئا رمي له سواء علم به باثله او المعلن وسو انقضى على سواء كان قضيا على ذلك وكان عاديا هذا من اثر شيء من من اموال الذئب يمنه سواء, سواء كان عالم به او عالم وسواء كان قادر على التوظيف بطريقه عاليه يعني يا ده ده وبصحه بينحي في هذا طب الروعي وخدمتي ولقى قدمه بالامام كل هذا في عند المسائل اداء ااا المساله في الاولى المساله الثانيه هي عند على خطاب الوعي وخدمتي في عده مسائل فيما الاولى في يخص حساب الربع وحساب التكليف هذه استمعني او لا استمعني كل فتره استمعني بس الف سمعهيده صفر استمع العافيه خطاب الربع وحساب يعني حساب الربع وحساب التكليف احيانا ساره كما تعلم ايه هذا هو خطاب وضع وما هو خطاب تسليف خطاب الوضع كذا خلي وقت الله خف خطاب ايه خطاب الوضع خطاب التسليف كذا يصير طهاره خطاب ايه خطاب تسليف بس تسليف والا عايز اديه في دكتور مختص صح ايه والحق بياسيبلك انها شرطه حسابو طيب ومن جانب اتاخر هي شرطه شرطون دي من صحه الصلاه وشروط مقطابي؟ قول لي يعني الشروط الشروط، السباب والموانع، الشروط والاسباب والموانع هذه في مقطابي الربع، كيف خطابي جديد؟ هذا اللي تعريف 재미, neutrikti. ساهو واسطر لورا تي يستقبلوا كبيره تي ايجيتي كورها شوغا كان كيف ماذا تكون ماذا يكون خطابوا خطابوا بها ومن خطاب الخطاب يا خطاب ده وميجي تكون ممكنه وابي القيام بعملها مطالبونا فيقف خطاب الكليب لكن هناك إشكال هو أن الإنسان إذا فطح رقب الوقت وإستقبل القبلة بقي بعد صهارة وإستقبل القبلة وساث للعورة فبقي على هذه الصهارة على إستقبل القبلة وعلى الصهارة وعلى السر العورة اشتدخل ودخلوا من ثلاثة الخاصة لا ذا يسمى ما ذا يسمى سبب والسبب حفاظه ومعين وهذه الرهم أعملوا عن قيمه ومعينه السهارة والصان العورة والاستقبال القبل باعتبار كونها مصاربا بشعلها ماذا تسمى حفاظه هي واجبات والواجبات يعني وظيفه صح ده سبب يس ما هو سبب هو ده سبب وجهدي وجه مات الوجه ودخل وقت سبب سيدنا تطهر قبل وقتي تطهر قبل وقتي وصار على يكون الواجب كل على سببه وتكرمه الوجب السبب غير مقبول لأن الأصر في الأسباب أن تكون قبل المسببات يجب الأسباب تكون قبل المسببات الدخول الوقت سبب وصر العورة والطهارة قبل هذه مسببات فإذا وقعت قبل الدخول الوقت, الوقت ماذا, ماذا يكون؟ يكون قد فعلنا المسبب قبل السبب بعد ايريدي لان الدم اللي عندنا دي انا الشرايين أن تستقبل الاحداث وتتاخر بسببات وهنا قبلنا بالسببات التي هي استقبال الصور لتخبل مسار لعوره وظهرها كانها قبلت وهذا غير غير, غير هذا اشكال هذا اشكال اسفط الصحره وستر العوره واستقبال قبل الصلاه متساوي وتساوى تساوى وتساوي بالسعادي والسعاده لوي اقرا والعوره تساوي التساوي انا تساوي كفحالي وصحابه فتساوي وتساوا ستاوي متطابقة متطابقة على أنها واجبة هذه التواجبة والواجب ما قبلة ما تطابق كليل مع أن المكلفة لو فوضع قبل الوقت استطر واستقبل قبلة وبقي على ذلك ثم جعل وقته روعتك صورتي وصلنا يرى انه يجدد بعدا ده يجدد يقبل قبلة في الاستقبال الاول ولا يوجد قبلة ده يجدد ما الذي يكون يكون فقط على السبب لان هذه هي فالخضيع مسببة عن افضل الى اجمع يعني اذا اصبح هذا يدفع اذا اصبح اجمعا وفعله قبل الوقت لا يصبح بالوجوم صال عورة والصهارة قبل دخل الوقت واستقبال قبل قبل هذا لا يسمع ذلك هذا يعتبر واجب لانه مازال منخل في الوقت ماذا بلنا يدذلوا عليه ونطهرته ونطهرته ونطهرته ولكنه وطهرته على عصب الوقت وطهرته على عصب الوقت بعد بعد جاء الوقت صدق وكان صرته جائزة وصائحة يقول هذا هناك إشكال لأنه يتقذيب المسببات عن الأسباب والتقذيب المسببات عن نفسه غير جائزة هذا هناك إشكال فإن الوجوب لها متأخرا عن وجوب الفرص والفرص متأخرة عن زواج السبس مثلا فالفرص لا تكون عدة بعد الزواج وهذه الواجبة توقعت قبل الزواج فقبل تنبين الوجوب لا وجوب إذا لم يكن كتاب الوجوب غير, غير واجب غير مكلم فقلنا لا وجوب قام معانا اشكال اخر قام إشكال أخر. وهو كيف اجزاء مارس بواجب يعني ما هو واجب كيف اجزاء اللذي... اللذي... صهارة قبل القبلة مصر العظرة قبل دخول الوقت قلنا انها اسمي واجب من جهة اسمي واجب ومن دي اخرى وهي واجب اشكال هذا فنقول قلنا لا لا وجوب لو ناهي وجوب لا تنفي القدره فقط ولا يجب السلامه في الوقت وفي الفراغ ولا يجب الشرح استقراء قل بس باين هذه الخضوع والخضوب فقط تريد هذا العمل الواجب سهل قلنا لو وجوب قام ما هنئ اشكان عقل و كذلك اجزاء عما هو واجبه لو ذيئ هذه قاعده جدي دايم يجي ومابغى غير الوادي بينه هو ووجهي ياك هذا الوادي دايم بقى من قبل وقت ياك وصح دايم بقى بقى نعم خذ هذه القصه اللي راح تفتح لك ولكن هو الوادي يبغى الوادي يبغى السبب الذي هو دخول له ماذا؟ هذا هو الإشكال الإشكال هو أنه كيف أجزأ وكفأ صارت هذه السلحة بهذه الأمر وهي غير واجبة قمت مقاب الواجب والقايدة المقررة خلافه هذا القايدة المقررة هو ان غير الواجب لا يقوم مقام الواجب ولم توجد الإشكال انصاربت ألوئبة الفقهاء لما وقع هذا الإشكال انصاربوا سلفا الفقهاء قال قرئ أبو بكب من العرب ماذا قال وهو أن مائت الواجب كان مقام الواجب ف... فهر كما يصل العورة نسل واجبته قبل قبل الظهر. قبل دخول الزواج لما لما جاء الزواج غير واجب في الواجب لأن بعض الزهر يجب... هذه الأمور وما كنا أننا فعلناها قبل قبل دخول الواجب ماذا خالف العربي في هذا؟ هذا الوادي موسعتي الوادي هذا هو الساحه كما ترى هذا هذا هو القطه وراقصته هي كلمه كبار ومقرن موسع هذا اده من عالي لكن مقرب له بين هناك طالب ابو بطن بن العرش ابو واجب واجوب موسع قبل الوقت وفي الوقت واجب سواء في الوقت وقبل الوقت. وهذا ليصح هذا ليصح هذا ليصح لان ما فارت سبا حكمه على سبب ليتقدموا سببه الحائد اذا كانوا انك هو واجب موسع, موسع وانك هنا ابرا اخر وأن هذه الأمور ثلاثة مسببات وسببها هو دخل وقت دخل وقت سبب وهذه مسببات مسببات عنده في وقت دخل وقت ماذا يتسبب عنه صبب وهذه الصبب ماذا يجب فهارت في أخبار القبلة وصل على الله وهذه تخالف قبل الصلاه والوتر وهذا تخالف يعني الوقت بعد وجوده بس بعد الوقت وقبل الوقت وقت قبله سبب وقت قبله سبب وقت قبله بدي اتخيل المسبب عن السبب واتخيل غير ذلك اذا جوابها هذا وكان ان الفرق بالنسبه ان الله ان عقله هو ولكنه هناك قائمة الثلاثة تقصر أن يأتي بالمسببات بعض وهنا المسببات تقضع بالأسباب فهذا لم يقبل ولم يقبل من العلم وهو مرضة مع علامة أو اتباع الزواج وغير من الأسباب الوضوء وسيلة الصلاة التي هي مخصودة ووجب الوسائد سبع لوجب المقاصد هذا لا يصلح لأن مصر سبعه على السبب لا يتقدم سببه وهو مرتب على نار سبع على الزوال هذه الأسئلة مرتبة على الزوال أو غيره من الأسباب ثم قال النووي رحمه الله فصادق دايما في ذلك ثم ووجب الوسيله التي صارت في الذيه ووجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد وقال غيره قال أجاب غيره اجابه ثانيه وقال غيره ذكروا هنا غير واجبته واذات عن واجب الاجماع لما صليناها، لما تظهرنا واستثرنا واستقمر القبلة، كانت هذه غير واجبة لأنها وقعت قبل السبب لكن لما, لما دخلت الوقت وصلينا أصبح غير الواجب واجبة غير الواجب قام المطحب الواجب هكذا قام الثاني وإجزاء ثاني الواجب إجمعا هذه مسلمات بالاجماع المساله هذه مسلمات بالاجماع هو ان ان الواجب يقوم مقام الواجب yes غير الواجب يقوم كلا الواجب يقوم مقام غير الواجب لكن هذا غير على هذا أنشاره أنشاره غير الواجب الواجب. هذا انكار جاء اجماع هذا قال لي تصديق فذاني التصديق لم يقبل ميلو لكن قوبلني جزء ولم يقبل جزء قوبلني انه نعم يوجد, يوجد هذا القول ووقت قيامه اي جواد ما قبل موجود هذا ولكن غير غير بجمع هذا هذا يقول ان هذا بالانسب لكن هذا فهم الكتاب انكار عليه هذا انكار عليه كما شوفوا اشغل وهذا لا يصح لان المجمع عليه الاجزاء واما ان واما انها بثلاث بالاجماع هذا انكار عليه يا فكره الاخاء ياخذ هذا بالاجماع انا انكار عليه انا ليه سي لاك سي لا واحد تالي يا استاذ بالجماعه واذا افراده دي بيسمع استاذ يا استاذ بالجماعه وهذا يعني, يعني ان المجمع عليه اجزاء واما يجوز ان يقومه يجزئ ان يقومه غير الواجب بمقام الواجب وذلك انه عليه الاجتماع هذا ليس هنالك مجمع عليه وان دهنها الثلاث بالاجماع هذا هذا الإجابة, الاجابه وقال اخر الاجابه الثالثه وقال اخر دوام ذلك كان له دوام ذلك كان له كان الوجب بدلا دوام عليها سفر عليها من قبل السرطة الى ان جاءت السرطة يعتبر يعتبر مداما قد دوام على الشئ فهو كأنما فعله في وقته مداما على قبل وقته <تصفيق> احتذ خال عليه الوقت فانه كأنه فعله في وقته فكان دوام. دوام ذلك فيعني دو فيجب عليه الدوام على ذلك الحال عند دخول الوقت وقد فعله توضع استقبله استقره ودوى مع ذلك على حتى جاء الوقت فم جاء الوقت حامله ذلك لأنه دوى مع ذلك من دوى مع ذلك حتى ذاقل وقته فقمت حالات شرمه هذا عظم المرضي عظم قبول هذا لأنه لا نقول دوى ما تلك الحالي فلن ما كان حتى يدو على حاجه كان نبعه ولا كفار بقره. ولا كفار قد بين دواء العرشي وبين ثاليها قد يدوم وهو غير شاعر بها قد يدوم الإنسان العادسين وهو غير عالم شاعر به وشرط الزعل المعتبر وشرط الزعل المعتبر في السند شعور فائله به قد يكون هذا توظى وبدأ ما قال توظى وستطر ولكن لم يقتد ذلك لم يشعر به ويكونوا شائرين ويكونوا شائرين وهذا الشيء الذي يدوّم عليه وهو شائرين به ويرعان به الله يفعل كأنه لم يكن شائرين لا يشعره بينه ولا يعلمه بيه ولا يأنته بيه لا ذلك هذا هو هذا استذر بيه أنه اجتماعه على الشيء والدوّم عليه حتى يستيضه الوقت هذا من مبرينات من لجعل الواجب غير الواجب قال هذا من المبرجة لكن أجابوا عن هذا قالوا لا يصح لأنه قد يدوم الإنسان على شيء مغير أن يحنس به يطبق الرقم لكن ينسى. ينسى ينسى في الوضع يستثير لا يشعر أنه استثير يستقبل القبلة وهو يشعر أنه استثير فلا عليه الوقت فأصبحت ما كان قبل أنه في الوقت غير أوليب لماذا أنه المحر به والوجب الذي يعتبر معه هو الذي يكون إنسان شاعلا به وعلم به وحظر في الهدي احتماد الشيء إذا طرقوا الاحتماد سقط بهذا الشيء فأصبحت إذن هذه الإجابات بكلها غير مقبولة إما إجابة إجابة عاشخة عارف هذه قبلها قالت لي يا بودي وينها هذه قال لي يا تسديني راح يموت بس وامل هي الا من حيث السقوطه ادهى ما حدث هي جك لا كيف تسمعوا وشكوا منها من من هاي ايش هي وقال شهاد الدين رحمه الله الجواب الصحيح عندي الجواب الصحيح عندي أن نقول هذه الأشياء وقد تكونوا من خطاب الوضع وقد تكونوا من خطاب الكليم يعني ضهارة تسلق مين وقبلها وصار العورة بالنسبة إلى أنها من الإنسان مطالب بفعلها ماذا تكون؟ خطاب الكليم وبالنسبه لانها شروط وضرابات هي خطاب رباعي اذا القياس متك تماما ديما اثرت على انها خطاب رباعي وفهموها عند دوخجختي اولي اطفال هذا نقول ان مخاطب بالطهارته وبه اخبرك بهذه الرساله العوره دي مصرح بها قبلها دخلت خفه ولا لا دخلت بس كده بينما خفه اتفقنا انا هقول لك ده تمام وخايفه وجنبها هنا لا الجو ده ما فيهش دي انتوا هذه الاشياء بس تكون في حساب الوضع اذا نسكون في الوضع لانها شروط في فتاوى وشروط وشروط ماذا تستمرз مخطاب الربع او خطاب الكليف مخطاب الربع وقد تكون خطاب الكليف عندما تؤذى عندما تؤذى وتمعد تكونه مخاطن لي فان كان لبيب حرفية البدائك تحت ذاكر الوقت سجعله ذاكي ثابي لخطاب الكليف وان كان الحرف في مضاء من الوقت بأنه ي Being De clearly ثالي زعلواها قبل خطاب الربعي يعني شروط وضعوا هذه الضبط وقتها الضابط كده يعني ضبط كده اه ثمني ان يقال يجب الوضوء في حاله فقد بعضها يعني لمكانه العادي فان شان الشريعه اثبت وجوده لبعض الحالات وبعض الازمنه وبعض الاشخاص والنوع بعد كده هناك ده وده طبعا ده دخول وختقدم بها رمضان قبل الدخول, الدخول ومكثه بعد الدخول بعد. لما دخلت قلنا اذا بال نظام الكبير اول السنه فيها خلص ما دخلت دي حق الطلاب ليه صارت في صدرك يا ابو طفيله لما دخلت اصبر لماذا كان طفيله ودي صارت داخلي كده ومسكر هذا كان حنضرب الكبير والله مش فاهم لخبطه كانه خطاب التكنيف قال انا جعلوها ده لما جعلوها قبل ذلك لا لا مش طب لا مش طب لا يعني هي خطاب خطاب خديفه مش انا خطاه ساره دي هي دي جورج ما لا و لما دخلوا فعلا لفعلها ماذا عن كريم لذلك جمعا الواجه مجمعا من خطابه مروري وخطاب الكريم جمعا من خطابه وضعين لأنه مطارب لأن إنسان مطارب بها الشعر جعلها جعلها شروطا لما جعلها شروطاً مخاطب بها خطابة وضعين ففعلوا شيئا قبل اخذت هذا الربع غير شيء اخذ وقتي لازم لانه غير مؤكد المهم وقعت على الوسط تقريبا حوالي 24 لما دخلت لما دخلنا الوقت كان متفايرا لما دخل وقت كان متفايرا ومتحمرا ومستنينا الوقت ايها شبابو يا دوه برساختي يكريفي اذا خبره بتكريفي وقعت فتش وقع بعد سبب تبعت سبب تبعت كيري وقعت بعد بعد السبب. بعد بعد وبعد الوقت وقوع هذه الاشياء الثلاثه من من خبره بتكريفي اما قبل, قبل الدخول الوقت. لا. هي انه قبل الدكتور مطالب بنظافه واستقبال خدمه الطبابه خضابه خضابه وبتاخذه كليتي لانها تعتبر شغل بدل الشغل ده بدل قبلها صحاره الوضع خارجي على ذلك من الثهارة بعد الوقت لأن الثهارة زمعة الوقت قبل الوقت استحبه وهذا من الموافذ التي يظهر فيها المستحبه على الواجب الموافذ التي لأن الواجب ثمث أن الواجب أضمر من, من ما تقرم إلي يا عبد بأضمر من ما صارته عليه نقوم بالهراء افغر واكثر ثوابا من الصدر بالوجه إلا هنا إذا في هذا إذا في قديم الظهارة لأن الشعر طالبنا بهذا لأننا قبل الوقت سيكون ذلك قبل الوقت أو ذا من أدائه بعد الوقت لأنه بعد الوقت يكون واجبا وقبل أن أدخل الوقت يكون مستحب في المستحب هن من ثلاث مواقع يكون فيها انا تماما مثل تماما جيد جدا اند اند افيدو اغلون مين المسلحب اقدر هذا الموقف وهو طرقات ف... والبداو السبب بداو السبب